السؤال رقم 17 على الطرقات سرعة شاحنة وزنها الجملي المرخص فيه يساوي 5000 كيلو حاملة لمواد خطرة محددة ب 60 كيلو في الساعة 70 كيلو متر في الساعة 80 كيلو متر في الساعة أعيد على الطرقات سرعة شاحنة وزنها الجملي المرخص فيه يساوي خمسة ألاف كيلو حاملة لمواد خطرة محددة ب ألف ستين كيلومتر في الساعة با سبعين كيلومتر في الساعة جيم ثمانين كيلومتر في الساعة